فلا ت خ موسوعه ا ل ن ي ب ل س ي ل ل ع ل ك م ا ل ا س ل ك م ي ه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 أ و ل ئ ك ع ل ي ه م ص ل و ا ت م ن ر ب ه م ورحمة و أ و ل ئ ك هم ا ل م ه ت د و ن